فمَا أَخْرجَكَ رَبّكَ مِ بَيتِكَ بِالحَق وَإِثَيق وَإِثَيقَم مِنَ المُؤمنِينَ لَكَادِمون يجَدلونكَ فيِي الحَقِّ ب بعدمَا تَبَيًا كَأَ ماَا يُساقُون إلى المَوْوت وَهُم يظُرُون.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 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ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 وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَضْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يوحي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ فَأَنِّي مَعَكُمْ فَتَثْبُتَ الَّذِينَ آمَنُوا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 وَماَا رَمَيتَ إذ مَيتَ وَلَ اللهَّه رَمام وَلُوبَِمُؤمنِينَ مِنْه بَل أَن حَسَنَا إِ اللهَّهَ سَم الن لئم ذَالكُم وَأَ اللهَّهَ مهِنُ كَدِكَافِرين إ تَستَفْحُ فَقَد جَ أَنكُمُ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 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَلَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا ظَلَمُوا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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيُرْهِقُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ النِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ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 ان شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَإِمَّا تَسْقَصًاَّهُم فِي الحَقِْ فَشَدِّدِ بِهِمًَّا خَلْفَهُمْ لَعَهُم يَذكَّرُون وَإَِّا تَخَاصََّ مِ قَوْ مِن خِييانَةَ فَابِد إلَيْهِمْ على سَوَ إِ اللهَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنين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 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَٰنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض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 وََّذِينَ آممَنوا مِن بَعْدُ وَهَا جَوَ جَهَدُ معَعَكُمْ فَأُولائِكَ مِنْكُمْ وَأُل الْأَرحَ مِ بَعْضُهُم أَلَا بِبعَعضِ فيِي كِتَابَِّ إِ الله اللهَّهَ بِكُلِّ شيءَي عَليِيم